أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قال المفسرون سورة غافر مكية مقصد السورة التركيز على قضية معالجة المجادلين في آية الله بمحاورتهم ودعوتهم للرجوع إلى الحق التفسير حاميم تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة تنزيل القرآن المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الله العزيز الذي لا يغلبه أحد العليم أو العليم بمصالح عباده <تصفيق> غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير غافر ذنوب ذنوب المذنبين قابل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 قد كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار وكما حكم الله باهلاك تلك الامم المكذبه وجبت كلمه ربك ايها الرسول على الذين كفروا انهم اصحاب النار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 ربنا وسعت كل شيء وعلم وعلما فاغفر, فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم الملائكة الذين يحملون عرش ربك أيها الرسول والذين هم من حوله يُنَزِّهُونَ ربهم عما لا يليق به ويؤمنون به ويطلبون المغفرة للذين آمنوا بالله قائلين في دعائهم ربنا وسع عِلْمُكَ وَرَحْمَتُكَ كل شيء فَاغْفِرْ للذين تابوا من ذنوبهم واتبعوا دينك وحفظهم من النار أن تمسهم فوائد من الآيات أولا <تصفيق> الجمع بين الترغيب في رحمة الله والترهيب من شدة عقابه مسلك حسن ثانيا أخذ الأمم المكذبة سنة إلهية ثالثا تنزيه الملائكة لربهم رابعا الثناء على الله أدب من آداب الدعاء خامسا الدعاء للمسلم بظهر الغيب ينفع الداعي والمدعو له ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم ان انك انت العزيز الحكيم وقيهم السيئات ومن اتقى السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وتقول الملائكه ربنا وأدخل المؤمنين جنات الخلد التي وعدتهم أن تدخلهم فيها وأدخل من صلح عمله من آبائهم وأزواجهم وأولادهم إنك أنت العزيز الذي لا يغلبك أحد الحكيم في تقديرك وتدبيرك واحفظهم من سيئات أعمالهم فلا تعذبهم بها ومن تحفظه يوم القيامة من العقاب على سيئات أعماله فقد رحمته تلك الوقاية من العذاب والرحمة بدخول الجنة هي الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز إن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 ويلعنونها <تصفيق> لمقت الله لكم أعظم من مقتكم لأنفسكم حين كنتم تدعون في الدنيا إلى الإيمان بالله فتكفرون به وتتخذون معه الهه قالوا ربنا أمت تََثنتَينِ وَأَحي تَ بِذُنُوبِنَا فَعتَ بِذُنُوبِنَا فَعتَ رَفْنَا بِذُنُ بِنَا فَهَل إِلَ خُروج مِن شَبيل وَقالَالَكُفَّارُ مُقزِينَ بِذُنُ بِهِم حِنَ لاَا يَنْفَعُ إِقرْارُهُم وَلَا تَْبَتُهُ رَبنا أمتنا مرتين حيث كنا عدما فأوجدتنا ثم أمتنا بعد ذلك الإيجاد وأحييتنا مرتين بإيجادنا من العدم وبإحيائنا للبعث فاعترفنا بذنوبنا التي اكتسبناها فهل إلى خروج من النار من طريق نسلكه فنعود إلى الحياة او فنعود الى الحياه لنصلح اعمالنا فترضى عنا ذلك بانه اذا دعى الله وحده كفرتم واشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير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 هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُرِيكُم آيَاتِهِ فِي الْآفَاقِ وَالْأَنفُسِ لتدلكم على قدرته ووحدانيته وينزل لكم من السماء ماء المطر ليكون سببا لما ترزقون به من النبات والزروع وغيرهما وما يتعظ بآيات الله إلا من يرجع إليه تائبا مخلصا.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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من امره يلقي من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقى يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قال فَادْعُوا الله أَيُّهَا المؤمنون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 الملك لله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله القهار الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء فوائد من الآيات أولا محل قبول التوبة الحياة الدنيا ثانيا نفع الموعظة خاص بالمنيبين إلى ربهم ثالثا استقامة المؤمن لا تؤثر فيها مواقف الكفار الرافضة لدينه رابعا خضوع الجبابره والظلمة من الملوك لله يوم القيامة اليوم تجزى كل نفس بما كسبت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 لإحاطة علمه بهم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يقاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وخوفهم أيها الرسول يوم القيامة هذه القيامة التي اقتربت فهي آتية وكل ما هو آت قريب إذ القلوب من شدة هولها مرتفعة حتى تصل إلى حناجر أصحابها صامتين لا يتكلم أحد منهم إلا من أدن له الرحمن ما للظالمين لأنفسهم بالشرك والمعاصي من صديق ولا قريب ولا شفيع يطاع إذا قدر أنه يشفع يعلم ما تختلسه أعين الناظرين خفية ويعلم ما تكتمه الصدور لا يخفى عليه شيء من ذلك والله يقضي بالحق والذين يدعون من دوني لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير والله يحكم بالعدل فلا يظل فلا يظلم أحدا بنقص من حسناته ولا بزيادة في سيئاته والذين يعبدهم المشركون من دون الله لا يحكمون بشيء لأنهم لا يملكون شيئا إن الله السميع إن الله هو السميع لأقوال عباده البصير بنياتهم واعمالهم وسيجازيهم عليها اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كَانُوهُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقَ أو لم يسر هؤلاء المشركون في الأرض؟ فيتاملوا كيف كانت نهاية الأمم المكدبة من قبلهم؟ فقد كانت نهاية سيئة. كانت تلك الأمم أشد من هؤلاء قوة، وأثروا في الأرض في بالبناء. ما لم يؤثر فيها هؤلاء؟ فأهلكهم الله بسبب ذنوبهم، وما كان لهم مانع؟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 ولما واجه صلى الله عليه وسلم تكذيب قومه له ذكر الله قصة موسى مع فرعون تبشيرا له بأن عاقبة أمره النصر فقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 قَالُوا قُتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمْ وَاَسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ولقد بعثنا موسى بآياتنا الواضحات وببرهان قاطع إلى فرعون ووزيره هامان وإلى قارون فقالوا موسى ساحر كذاب فيما يدعيه من أنه رسول فلما جاءهم موسى بالبرهان الدال على صدقه قال فرعون اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستبقوا نساءهم إهانة لهم وما, أمر وما مكر الكافرين بالأمر بتقليل عدد المؤمنين إلا هالك ذاهب لا أثر له فوائد من الآيات أولا شدة أهوال يوم القيامة ثانيا إحاطة علم الله بأعمال عباده خفية كانت أم ظاهره ثالثا مكر أهل الكفر زائل مهما كانت شدته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 يتهمونهم بالتخريب وأهل الحق هم أهل الإصلاح ولذلك قد قال شعيب عليه الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقد ذكر الله سبحانه حال هؤلاء الذين يزعمون أنهم يصلحون في الأرض وهم في الحقيقة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 يكذبون ويكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إلا نحن مصلحون فأجاب الله ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقال موسى إن اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى عليه السلام لما علم بتهديد فرعون له اني استجرت بربي وربكم من كل متكبر عن الحق والايمان به لا يؤمن بيوم القيامه وما فيه من حساب وعقاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَد جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ وَيَأْتِيكُمْ صَادِقًا يُصِبَكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ عَنْ قَوْمِهِ منكرا عليهم عزمهم على قتل موسى أتقتلون رجلا دون جرم غير أنه قال ربي الله وقد جاءكم بالمعجزات والبراهين الدالة على صدقه على صدقه في دعواه أنه مرسل من ربه وإن قدر أنه كاذب فضرر كاذبه عائد عليه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به من العذاب عاجلا ان الله لا يوفق للحق من هو متجاوز لحدوده مفتر عليه وعلى رسله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 عذابا مثل عذاب الاحزاب الذين تحزبوا على رسلهم من السابقين فاهلكهم الله كعادة من كفر وكذب الرسل مثل قوم نوح او مثل قوم نوح وعاد وثمود والذين جاءوا من بعدهم فقد اهلكهم الله فقد أهلكهم الله بكفرهم وتكذيبهم لرسله وما الله يريد ظلما للعباد وإنما يعذبهم بذنوبهم جزاء وفاقا ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يَوْمَ تَلُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي يُنَادِي النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بسبب قرابة أو جاه ظنا منهم أن هذا المسلك ينفعهم في هذا الموقف الرهيب يوم تولون هاربين خوفا من النار ما لكم من مانع يمنعكم من عذاب الله ومن يخذله الله ولا يوفقه للإيمان فما له من هاد يهديه لأن هداية التوفيق بيد الله وحده فوائد من الآيات اولا الحاد فرعون ثانيا لجوء المؤمن إلى ربه ليحميه من كيد أعدائه ثالثا جواز كتم الإيمان للمصلحة الراجحة أو لدرء المفسدة رابعا تقديم النصح للناس من صفات أهل الإيمان وَلَقَدْ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم فَإِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ بَعْدَهُ رَسُولًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يُرِيدُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ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 وقلتم لن يبعث الله من بعده رسولا مثل ضلالكم عن الحق يضل الله كل من هو متجاوز لحدود الله شاك في وحدانيته الذين يخاصمون في آيات الله ليبطلوها بغير حجة ولا برهان اتاهم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 وقال فرعون يا مان بن صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إلى موسى وإني لا كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال فرعون لوزيره هامان يا هامان ابن لي بناء عاليا رجاء أن أبلغ الطرق رجاء أن أبلغ طرق السماوات الموصلة إليها، فانظر أو إليها فانظر إلى معبود موسى الذي يزعم أنه المعبود بحق، وإني لا أظن أن موسى كاذب فيما يدعيه، وهكذا زين لفرعون قبح عمله حين طلب ما طلب منها مال. وصرف عن طريق الحق إلى طرق الضلال حمد فرعون لإظهار باطله الذي هو عليه وإبطال الحق الذي جاء به موسى إلا في خسار لأن مآله الخيبة والإخفاق في سعيه والشقاء الذي لا ينقطع ابدا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 فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَقَالَ الرَّجُلُ الَّذِي آمَنَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ نَاصِحًا قَوْمَهُ وَمُرْشِدًا إِيَّاهُمْ إِلَىٰ طَرِيقِ الْحَقِّ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَدُلَّكُمْ وَأُرْشِدُكُمْ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 واحذروا من الانشغال عن العمل لها بحياتكم الدنيا من عمل عملا سيئا فلن يعاقب إلا بمثل ما عمل لا يزاد عليه عقاب ومن عمل عملا صالحا يبتغي به وجه الله ذكرا كان العامل أو أنثى وهو مؤمن بالله ورسله فاولئك المنصوفون بتلك الصفات الحميده يدخلون الجنه يوم القيامه يرزقهم الله مما اودعه فيها من الثمرات والنعيم المقيم الذي لا ينقطع ابدا بغير حساب فوائد من الايات اولا الجدال لابطال الحق واحقاق الباطل خصلة دميما وهي من صفات أهل الضلال ثانيا التكبر مانع من الهداية إلى الحق ثالثا إخفاق حيال ومكر الكفار لإبطال الحق رابعا وجوب الاستعداد للآخرة وعدم الانشغال عنها بالدنيا وَيَا قَوْمِ مَالِ أَدْعُو كُمْ إلَى النَّجَاتِ وَتَدْعُونِي إلَى النَّارِ تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِعِلْمٍ أَنَا أَدْعُو كُمْ إلَى الْعَزِيزِ ويا قوم ما لي ادعوكم الى من الخسران في الحياه الدنيا والاخره بالايمان بالله والعمل الصالح وتدعونني الى دخول النار بما تدعونني اليه من الكفر بالله وعصيانه تدعونني الى باطلكم رجاء ان اكفر بالله وأعبد معه غيره مما لا علم لي بصحة عبادته مع الله وأنا أدعوكم إلى الإهمال بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد القهار الذي قهر كل شيء لا جرم ان ما تدعونني إليه ليس له دعوة في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 ان الله بصير ب فَرَفَضُوا فرفضوا نصح فقال ستذكرون ما قدمت لكم من نصح وتتحسرون على عدم قبوله واوفوضوا اموري كلها الى الله وحده ان الله بصير ب لا يخفى عليه من اعمالهم شيء فَلَقَاهُمُ اللهُ شِيءَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب فحفظه الله من سوء مكرهم حين أرادوا قتله وأحاط آل فرعون عذاب الغرق فقد أغرقه الله هو وجنوده أو هو وجنوده كلهم في الدنيا وبعد موتهم يعرضون على النار في قبورهم اول النهار واخره ويوم القيامه يقال ادخلوا اتباع فرعون اشد العذاب واعظمه لما كانوا عليه من الكفر والتكذيب والصد عن سبيل الله واذ يتحادون في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 فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار واذكر ايها الرسول حين يتخاصم الاتباع والمتبوعون من اصحاب النار فيقول الاتباع المستضعفون للمتبوعين المتكبرين انا كنا لكم اتباعا في الضلال في الدنيا فهل انتم مغنون عنا جزءا من عذاب الله بتحمله عنا قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد قال المتبوعون المستكبرون ان سواء كنا اتباعا او متبوعين في النار ولا يتحمل أحد منا جزءا من عذاب الاخر من عذاب الاخر ان الله قد حكم بين العباد فاعطى كلا ما يستحقه من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال المعذبون في النار من الْأَتْبَاعِ والمتبوعين لِخَزَنَةِ جهنم لما يئسوا من الخروج من النار وَالْعَوْدَةِ إلى الحياة الدنيا ليتوبوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من هذا العذاب الأليم فوائد من الآيات اولا الإيمان سبب في النجاة والكفر سبب في الهلاك ثانيا أهمية التوكل على الله ثالثا نجاة الداعي إلى الحق من مكر أعدائه رابعا ثبوت عذاب البرزخ خامسا تعلق الكافرين بأي سبب يريحهم من النار ولو لمدة محدودة وهذا لن يحصل أبداً. قالوا أ ولم تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلا قالوا فدعو. وما دعاء الكافرين إلا في الضلال قال خزنة جهنم ردا على الكفار ولم تكن تأتيكم رسولكم بالبراهين والأدلة الواضحة قال الكفار بلى كانوا يأتون بالبراهين والأدلة الواضحة قال الخزنة تهكما بهم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 وما يصيرون اليه من نصر في الدنيا والاخره فقال ان لنا نصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معدرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار إن لا رسولنا والذين آمنوا بالله وبرسوله في الدنيا بإظهار حجتهم وتأييدهم على اعدائهم وننصرهم يوم القيامة.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 بِمَا يُلاقونه مِنَ العَذَابِ الأَلِيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَقَدْ أَعْطَيْنَا مُوسَى الْمُعْجِزَاتِ والعلم الذي يهتدي به بنو إسرائيل إلى الحق وجعلنا التوراة كتابا متوارثا في بني إسرائيل يريثونه جيلا بعد جيل هداية إلى طريق الحق وتذكيرا لأصحاب العقول السليمة فاصبر إن وعد الله حق.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 إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير إن الذين يخاصمون في آيات الله سعيا لإبطالها بغير حجة ولا برهان ما يحملهم على ذلك إلا إرادة الاستعلاء والتكبر على الحق ولن يصلوا إلى ما يريدونهم من الاستعلاء عليه فاعتصم أيها الرسول بالله إنه هو السميع لأقوال عباده البصير بأعمالهم لا يفوته منها شيء وسيجازيهم عليها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 وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون ولا يستوي الذي لا يبصر والذي يبصر ولا يستوي الذين امنوا بالله وصدقوا رسله واحسنوا اعمالهم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 نصر الله لرسله وللمؤمنين سنة إلهية ثابتة ثانيا اعتذار الظالم يوم القيامة لا ينفعه ثالثا أهمية الصبر في مواجهة الباطل رابعا دلالة خلق السماوات والأرض على البعث لأن من خلق ما هو عظيم قادر على إعادة الحياة إلى ما دونه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 ولكن معظم الناس لا يصدقون بمجيئها ولذلك لا يستعدون لها بالإيمان والعمل الصالح وقال ربكم دعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين وقال ربكم ايها الناس ادعوني وحدي واعبدوني وحدي ولا تشركوا بي احد ان الذين يتكبرون عن عبادتي وحدي سيدخلون يوم القيامه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 فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون ذلكم الله الذي تفضل عليكم بنعمه هو خالق كل شيء فلا خالق غيره لا معبود بحق إلا هو فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا كما صرف هؤلاء عن الإيمان بالله وعبادته وحده يصرف عنه من يجحد بآيات الله الدالة على توحيده في كل زمان ومكان فلا يهتدي إلى حق ولا يوفق لرشد اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ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 دخول الدعاء في مفهوم العبادة التي لا تصرف إلا إلى الله، لأن الدعاء هو عين العبادة، ثانيا نعم الله تقتضي من العباد الشكر. ثالثاً ثبوت صفة الحياة لله سبحانه، رابعاً أهمية الإخلاص في العمل،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 وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ هُوَ الَّذِي خلق اباكم آدم من تراب ثم جعل خلقكم من بعده من نطفة ثم بعد النطفة من دم منعقد ثم بعد ذلك يخرجكم من بطون أمهاتكم اطفالا صغارا ثم لتصلوا كمال قوتكم ثم لتكبروا حتى تصيروا شيوخا ومنكم من يموت قبل ذلك ولتبلغوا امدا محددا في علم الله لا تنقصون عنه ولا تزيدون عليه ولعلكم تنتفعون بهذه الحجج والبراهين على قدرته ووحدانيته هو وحده سبحان الذي بيده الاحياء وهو وحده الذي بيده الاماته فاذا قضى امرا فانما يقول لذلك الأمر كن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 قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ألم ترى أيها الرسول الذين يخاصمون في آيات الله مكذبين بها مع وضوحها لتعجب من حالهم وهم يعرضون عن الحق مع وضوحه الذين كذبوا بالقرآن وبما بعثنا به رسولنا من الحق سوف يعلم هؤلاء المكذبون عاقبة تكذيبهم ويرون سوء الخاتمة يعلمون عاقبته حين تكون الأصفاد في أعناقهم والسلاسل في أرجلهم تجرهم زبانية العذاب يسحبونهم في الماء الحار الذي اشتد غليانه ثم في النار يوقدون ثم قيل لهم تبكيتا لهم وتوبيخا أين الآلهة المزعومة التي أشركتم بعبادتها من دون الله من أصنامكم التي لا تنفع ولا تضر قال الكفار غابوا عنا فلسنا نراهم بل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 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبسمث والمتكبرين، ويقال لهم ذلك العذاب الذي تقاسونه بسبب فرحكم بما كنتم عليه من الشرك وبتوسعكم في الفرح ادخلوا أبواب جهنم ماكثين فيها أبدا فقبح مستقر, الكا أو فقبح مستقر الكافرين عن الحق الذي يستقرون فيه ولما عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قومه ما عانى امره الله بالصبر وسلاه بما وعده به من النصر فقال فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون فاصبر أيها الرسول على أذى قومك وتكذيبهم إن وعد الله بنصرك حق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 التدرج في الخلق سنة إلهية يتعلم منها الناس التدرج في حياتهم ثانيا قبح الفرح بالباطل ثالثا أهمية الصبر في حياة الناس وبخاصة الدعاه منهم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 فأهلك الكفار ونجي أو فأهلك الكفار ونجي الرسل وخسر في ذلك الموقف الذي يفصل فيه بين العباد أصحاب الباطل أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرها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 ويريكم آيَاتِهِ فَأَيَّ آيات الله تنكرون الله هو الذي جعل لكم الْإِبِلَ والبقر والغنم لتركبوا بعضها وتأكلوا لحوم بعضها لكم في هذه المخلوقات منافع متعددة تتجدد في كل عصر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 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أَفَلَمْ يسر هؤلاء المكذبون في الأرض فَيَتَأَمَّلُوا كيف كانت نهاية الْأُمَمِ الْمُكَذِّبَةِ من قبلهم فيعتبروا بها فقد كانت تلك الْأُمَمُ أَكْثَرَ منهم أموالا وَأَعْظَمَ قوة وأشد آثَارًا في الأرض فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون من القوه لما جاءهم عذاب الله المهلك فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم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 حين لا ينفعهم إقرار آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا نعبد من دونه من شركاء واصنام فلم يك ايمانهم حين عاينوا عذابنا, عاين عذابنا ينزل بهم نافعا لهم سنة الله التي مضت في عباده أنه لا ينفعهم ايمانهم عندما يعاينون العذاب وخسر الكافرون حين نزول العذاب أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم بالله وعدم التوبة منها قبل معاينة العذاب فوائد من الآيات أولا لله رسل غير الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم نؤمن بهم إجمالا ثانيا من نعم الله تبيينه الآيات الدالة على توحيده ثالثا خطر الفرح بالباطل وسوء عاقبته على صاحبه رابعا بطلان الإيمان عند معاينة العذاب المهلك وبهذا نكون قد أنهينا هذه الصورة العظيمة المباركة في جلسة واحدة أو جلسة واحدة وهذا من فضل الله علينا يعني يا أخوة في ساعة ربع من الله علينا بقراءة عشر صفحات من كتاب الله مع تفسيرها فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وليعذرني الأحبة ما سمحت لهم اليوم بالقراءة لكن إن شاء الله نعوضهم غدا فقد يعني دخلت جونا تمتعت فيه بالقراءة فلم أوثر به أحدا سأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما